استمع إلى نطق حرف التاء بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية ثم لاحظه تو تي تمر تفاح تلفاز يسكت برتقال مكتب سترى